مكناهم في الأرض ما لم نمكِل لكم وأرسلنا السماء عليهم مدراة وأرسلنا السماء عليهم مدراة وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من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 ولقد استهزئ برسولك من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سير في الأرض ثم ظر كيف كان عاقبة المكذبين قل مما في السماوات والأرض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 ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا فقالوا يا ليتنا مرد ولا نكلم بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل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 قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كلبوا بنقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا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 أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكلبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كلبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا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 إِلَّا إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ أَوْ تَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَ فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعون ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون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 فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كلبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم غيب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 ايش لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء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 كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوء أنه من عمل منكم سوء بجهالة ذن ثم تابذ بعده وأصلح. ثمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ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 قل هو القادر على إبعث عليكم عذاب من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيع أو يلبسكم شيع ويزيق بعضكم بأس بعض أم ظر كيف مصرف الآيات لعلهم يفقهون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 ونرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران, حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى اتنا قل إن هدى هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين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 فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لئن لم يهدنني ربي لأكونن من القوم الضالين فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَر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 وَكَيفَ تَخَافُونَ أَن أَشْرَكْتُم مَّا لا تَخَافُونَ أَنَّكُم أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ وَلا تَخَافُونَ أَنَّكُم أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ نُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ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 نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووَهَبْنَا لَهُ إسحاقَ ويعقوبَ كُلَّنَّهَدَيْنَا ونوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلٍ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وسُلَيْمَانَ وَأيُوبَ وَيُوْسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجِزُ الْمُحْسِنِينَ وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كلهم من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم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 فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى قل لا اسالكم عليه اجرا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ مِّنَ الْعَالَمِينَ وَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدَرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَن أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى رَ هُدًى لِّلنَّاسِ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 او قال اوحي الي ولم يوح الى انه شيء ومن قال سنزل مثل ما انزل الله ولو تروا علال الظالمون في ومراة الموت والملائكه باسط ايدهم اخرج انفسكم اليوم تُجْزَوْنَ عذاباً هونَ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ وَلَقَدْ جِئْتُمُ نَفْرَادَكَ مَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَلَّ مَرَّةً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 الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله ذلكم الله فإن تفكون فالق الإصباح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 فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات, وجنات من أعناب والزيتون والرمان والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمري إذا أثمر وينعن إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون جعلوا لله شركا الجنة وخلقهم وخرقوا له بنيا وبناتا بغير علم سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض بديع السماوات والأرض انَّ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه خالق كل شيء فاعبدوه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 وما أن عليكم بحفيظ، وكذلك نصرف الآيات، وليقولوا درست، وليقولوا درست، ونبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحى إليك من ربك لا إله إلا هو.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 ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وتكلمهم الموت وكلمهم الموت وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا يؤمن ما كانوا يؤمن الا ان يشاء الله ولكن اكثرهم يجهلون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 ولتصва إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليالله وليقترفون ماهم قترفون أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبَتَغِي حَكْمَهُ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا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 ولا تأكلوا مما لم يذكره الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين لا يحون إلى أONYهم ليجادلوكم وإن أطعتمهم إنكم لمشركون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 وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والانس ألم يأتكم رسلا منكم يقصون عليكم آيات يقصون عليكم آيات وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على ذا أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على ذا أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَرَبُّكَ اللَّوَنِي يُذِرُّ الرَّحْمَةَ إِنْ يَشَأْ يُهْدِكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَن يَشَاءُ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَن يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُمْ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 فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرق والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا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 ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعم هذا إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكروا نسب الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وَإِنْ يَمِتَّنَّ فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخر والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمروا وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين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 قل آذ ذكرين حرم أم الأنثيين أم اجتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبن اثنين ومن البقر اثنين قل آذ ذكرين حرما أم الأنثيين أم اجتملت عليه أرواح الأنثيين أم كنتم شهداء أذوصاكم الله بهذا فمن أظلم مما افترى على الله كذبا ليضلل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الليمين قُل لَّا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يُطْعِمُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِوَيْرٍ لَّهُ بِهِ فَمَنِ اطَّلَقَ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَعَلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومًا مَّا إِلَّا مَا حَمَلَتْهُ ذَهْرُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا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 والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بي شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم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 وهدوا ورحمة اللَّعَلَهم بِنِقَائِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ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 فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحما فمن أظلم ممن كلب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون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 يوم يأتي بع مؤآيات ربك لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من طبل أو كسبت أو كسبت في إيمانها خيرار قل إن إنا تظرون إنام إن الذين فروا قوادينهم كانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إن الله ثم ينبيهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنات فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزاء إلا مثلها وهم لا يظلمون قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما دينا قيما ملة ابراهيم حنيفا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 وهو الذي جعلكم خلاء فالأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ورفع بعضكم فوق بعض درجات الليبل وكم في مزاتكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم